زهر وكل شعاع شمس كاسعنا بغير وعي زهر ضليكي دمعي الذيل طيري للذيمت كسرجناحه للبيت لا امي حسان امي حزي ينزي انا ماشي ذكونا هضي وتيح ذا دميع هاجة مطار فاقي وجيني ينصى حزينة معها على الهام توين وياه أملاكي سمع تنحى تنوحي وتغس بجيب ايدي هتتحسى قلبها شعى على ناري حزنتي الهد يا روح ضنوتي المرسى الهاديين يا روح كانت ابعى في حائر الساحب في ya tabesunt meneerzi zalla dami cheles sahla wada ya ma'i zalla ya aishir ka sa'arna <سوضح> هو <أوه> يا يومنا هو يا يومنا هو يا على امها طمزهره تحاكيها اي يوم وي دم اعجاري يومي راح الجدي نبيل مؤختا وترايكني حار يرى ماتي قفي نارى شفيت همي شفان ابياع اللي يفولن وريدان على الشفته يا ضا غايدي علي يما ينئ سمع الفوف وشفان احمر يروحي لها دقي لي شنو نقولهاري ميحتا قلبي لين شاع فنى عيوني اللي احتاج واللي شيء افتان لوني وانت من دم دلقيتي سهران بي طول za haram dam me chelis fa hla dam am nechay umu tu mera yo par dikrdi ziatabe tu me ne ya zahra dami cheli sabah يا شمعه نتيجي ضوي على اي قلبي يا روحي السا كنا ببلوع يا راي جواي اذا طري الصبر اتبار ركيب شافيك يا زاهره تعور رويسنيني واما اللي يا شو حلو اللهم تغولي ما أحسن بي سعادة وياتشير ما يلقاي لتشن هس بعد عيني يا مظلومة وحيدة وياك ويسمع شايا وتي وينداي ظاقضي ذاهي لوما يسكي ان راعي ظاقضي وانطفت بالدنيا يشمعي دمعتي العين ارتجيتي سيادة بتورتي اقليتي زهراء دمي تشيلس فأحلى دمعي زهراء ونعجي تكسر لا ضلع لا ضلع لا ضلع دمي جي لي اسباح لا دمع قومي يا عيون خالقيني تتمو سهغا دمي جي اسباح لا دمعي يا وجه الجن وجه الجن يا عيوم عجيب شلو بيادي يلي يطمؤون وصد ورحاني فتح بابا إلى الفقرة عجيبة بعارة الحائرة يكا يسرون واخو سنيل ما شاء فتح يغوني جنيني وبيتر وقدامي يسا يقطونه شذنيب أمي زجية ما يراعوها اجاو علي هبازل بي صحي يرجونا ناجي ايوه يومى يزهى الساعه يسهر ناجي وامور بعد يوم صحيتي و رجيتي سيهل بيتم تسيرت مني زهراء دمي چيلي لا دموي سحر رجعيد صاروا يا زهراء دمي كثير حطات امامي دولوني يا مايو ولدك يا يوم الذي سوت انت تنبت dem nechiliks